والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواد كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون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 إن الإنسان لكفر مبين أم اتخذ من ما يخلق بناته وأصحابه بالبنين وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مشوذ وهو كريم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 ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون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 إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمته وإن على آثارهم مقتزون قال أَوَلَوْ جِئْتُم بِأَهْدَامٍ مَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَا قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُ به كافرون فانسقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون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 نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا شخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم شقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا دَاءَ نَأَى قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَاكُمْ اليوم إِلَّا أَنَّكُمْ قَدْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْرِكُونَ أَفَأَن تَسْمَعُوا صُمًّا أَوْ تَهْدِيَ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ لَئِنْ مَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فإنا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ وَأُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ لَمُقْتَضِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ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 وقالوا يا أيها الساحر دعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا نمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون وَنَادَى فِي الْعَوْنِ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ النَّارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَنَاتُمُ الصَّرْخَ أم أنا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستغف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين وَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَتَعَالُنَّاهُمْ سَنَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا غَرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم الخصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشأ أُلذ علَّمْنَ مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْرُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُ النَّبِيَّ وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 وفيها ما تشتهيه الأنفوس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.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 فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ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 ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فإن يُفَقُّونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ أُولَاءَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ تَصْبَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ